وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ مَا سَبَغَ الْمِمَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذِمَّةٍ وَلَكِنْ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون وَلَا ولا